بوك تو چترست اتري ثلاثة واربعون في حديقة الحيوان في حديقة الحيوان تم الزو تلك هي حديقه هل هي حديقة الحيوان تم س جيرافيت هنالك الزرافات هنالك الزرافات كده سميتشكيته اين الدبابه اين الدب أين الفيالة؟ كدس زميت؟ أين الحيات؟ أين الحيات؟ كدس وفوفت؟ أين الأسود؟ أين الأسود؟ فوتو أبارات معي كاميرات صور معي كاميرا صور يمه الكاميرا معي كاميرا فيديو معي كاميرا فيديو كدا يمه بطاريه اين توجد بطاريه, بطارية؟ كدس البينغوينيت اين طيور البطريق اين طيور البطريق كادسا كينغوروتا اين الكنغر اين الكنغر كادسا نوسوروزيت اين وحيد القرن اين وحيد القرن كاد ايما تواليتنا اين توجد دوره مياه حمام اين توجد دوره المياه تام هناك مقهى هناك مقهى تم اما هناك مطعم هناك مطعم كدسكا الجمال اين الجمال كدسكا غوريلت اين الغوريلات والحمر الوحشية؟ أين الغوريلاة والحمور الوحشية؟ كدسة تيغرية الكروكوديلية؟ أين النمور والتماسيح؟ أين النمور والتماسيح؟